مُنْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَن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 فَمُهُمْ مِثْلُ زُونٍ مِنْهُمْ دِبَال فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَاعْمَلُوا رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غير وليعلموا